الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإننا قبل أن نبدأ درس هذا الصباح نود أن نسأل عما ذكرناه في أول هذه الليلة المناقشة وذلك لأن العلم يحتاج الى ترسيخ ومن اقوى اسباب الترسيخ ان يناقش الانسان نفسه مع نفسه وان يناقش مع غيره ذكرنا فيما سبق ان التوسل الى الله سبحانه وتعالى عند الدعاء ينقسم الى قسمين جائز وممنوع وذكرنا أن الجائز سبعة أنواع أن الجائزة سبعة أنواع أنه الأول التوسل إلى الله بأسمائه مثل تحديث من مسعود أسألك بكل اسم هو لك إلى أن قال ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي طيب بارك الله فيك مثال للتوصل باسم معين طبع ما حضرت احسن اسألك يا رحمن ان ترحمني وهنا يتوسل الانسان الى الله تعالى باسم من مناسب لمطلوبه فاذا كان يريد ان يسال الله المغفره فليقل يا غفور واذا كان يريد الرحمة يقول يا رحمن فيكون الاسم ايش مناسب للمطلوب هذا واحد ثاني تفضل قائما التوسل الى الله تعالى بصفاته كتاله هذا اسم يا عليم الرحمن هذا اسم يا عالم ايضا وصف نهيئ التوسل بالصفة نفسها كحديث الاستخاره اللهم انا استغفرك بعلمك واستغفرك بقدرتك الى آخره ومثل اللهم بعلمك ورايتك وقدرتك على الخلق احييني ما علمت حياتي خيرا طيب بارك الله فيك الثالث تفضل توصل الله بافعاله دليله احسنت دليله هو أيضا ايضا قولنا في الصلاه على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد هذا دعاء التوسل كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ولهذا نعرب الكاف هنا حرف إيش تشبيه ولا تعليل حرف تعليل وحينئذ لا نحتاج الى الاشكالات التي اوردها بعض العلماء وقال كيف نشبه الصلاه على النبي صلى الله عليه واله وسلم بالصلاه على ابراهيم واله مع ان ابراهيم مع ان محمدا افضل نقول لا حاجو لهذا لانكفنا لست التشبيه بل هي للتعليل ولهذا جعلناها توسلا الرابع نعم التوسل بالإيمان بالله دليله ومثاله ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا أحسنت الخامس التوسل بالأعمال الصالحة مثاله ودليله قصة أصحاب كهف ثلاثة دخلوا في غار ثم انطبقت عليه صخرة لا يستطيعون إزالتها وزحزحتها فتوسلوا لله تعالى بصالح أعماله بارك الله فيك السادس توسل بدعاء, بدعاء الرجل الصالح يعني أن تدعوه أو أن تطلب منه الدعاء أن تطلب منه الدعاء مثاله ودليله. توصل عمر من الخطاب بدعاء العباس بن عبد المطلب، وكذلك توصل الصحابة بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب. السابع. التوصل باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. التوصل الرسول صلى الله عليه وسلم. ربنا آمنا. ربنا آمنا. طيب. هذه سبعة. توسل الله بمحبة الرسول أسألك بحب نبيك هذه ربما نجعلها تابعة للأعمال الصالحة من أعمال الصالحة لأن محبة الرسول من أفضل الأعمال طيب بقي علينا ثامن لم أذكره البارحة وهو التوسل بحال السائل التوسل بحال السائل يعني بمعنى أن يذكر الإنسان حاله يتوسل بها ويستعطف بها ربه عز وجل في قول موسى رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير وقد جمع هذا مع أنواع أخرى فيما علمه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ابا بكر رضي الله عنه حين قال يا رسول الله علّمي دعاء نعوذ في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر ذنوبا إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم هذا في التوسل بحال السائل والتوسل بصفة من صفات الله والتوسل بأسماء الله فأين أين هي حال السائل اللهم إني ظالمت نفسي ظلم كثير الصفة من سباة الله ولا يغفر ذنوب إلا أنت لأن المغفرة الصفة الصفة وأسمع الله إنك أنت رفور رحيم قولنا التوسل بدعاء الرجل الصالح نحن نعلم نعلم كلنا أن المراد الرجل الصالح الحي الذي تطلب منه أن يدعو لك وليس المراد التوسل بدعاء الميت وذلك أن الميت لا يدعو إذ أن عمله قد انقطع لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ولهذا لا يجوز ان تقف على قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتقول يا رسول الله شفع لي لأنه لا يملك هذا ولا يملك أن يدعو لك بالشفاعة فهو لا يملك أن يشفع ولا يملك أن يدعو بالشفاعة وهو ميت. ودليل هذا قول الله تبارك وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعني لا أحد يشفع عند الله الا باذن الله اما كونه لا يملك ان يشفع في حال موته فلقوله تعالى فلقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله ومن العمل الدعاء فالدعاء عبادة ولا يمكن لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يدعو لاحد بالشفاعه بعد موته وأقرب طريق تحصل به على شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام أن تخلص التوحيد لله ولهذا قال أبو هريرة يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك ماذا قال قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه هذا أسعد الناس بشفاعة الرسول فإذا كنت تريد شفاعة الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم فقل لا إله إلا الله خالصا من قلبك وأنت متى قلت لا إله إلا الله خالصا من قلبك فسوف تقوم بما تقتضيه هذه الشهادة العظيمة الا وهو عبادة الله عز وجل أما التوسل الممنوع فهو أن يتوسل الإنسان بما لم يجعله الله وسيلة مثل أن تتوسل بجاه الرسول توسل بجاه الرسول جاه الرسول عن المنزلة التي له عند الله ونحن نشهد ونؤمن بأن أعظم الخلق أعظم الناس جاها هو الرسول عليه الصلاة والسلام فإذا كان موسى صلى الله عليه وسلم وجيها عند الله وإذا كان عيسى وجيها في الدنيا والآخرة فإن محمد صلى الله عليه وسلم اولى بذلك بلا شك ولكن ماذا تنفعني وجاهته عند الله؟ لا تنفعني لأن وجاهته عند الله إن ما هي منزلة جعلها الله له نفس نفسه أي لنفس الرسول عليه الصلاة والسلام فهو لا ينفعني ولهذا نقول من توسل إلى الله بجاه الرسول فقد شبه الله بخلقه ليش لأنه لا يتوسل بالجاه إلا في المخلوقين أنا مثلا أجد هذا الرجل له منزل عند شخص من الناس وأقول أقول أتوسل إليك بجاه فلان أو أسألك بجاه فلان للرجل أما عند الله عز وجل فلا لا تنفع لجاهه إلا من جعلها الله له أما بالنسبه لغيره فلا تنفعه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينادي الأقربين من أقاربه يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا وفاطمة بضعة منه ومع ذلك لا يغني عنها من الله شيئا ولو كان الرسول وجيهنا عند الله عز وجل فإنه لا يغني شيئا عند الله ومن ذلك ايضا من الشفاعة الممنوعة مدعاه المشركون من قولهم إنما نعبدهم لنقذبونا إلى الله ذلفا فهم يدعون انهم بعباده الاصنام من اجل ان تقربهم الى الله سبحان الله هل هذا يقرب الى الله او يبعد يبعد الله ولا يمكن ان تتقرب الى الله بالناصيه اطلاقا ولهذا لو ان انسانا اراد ان يقوم ويصلي بعد بعد صلاه العصر نفلا مطلقا لا لا سبب له هل هذا يقرب الى الله ليش لأنه محرم مع أنها صلاة عبادة يقوم الإنسان فيها لله عز وجل يكبر الله ويترو كتابه ويركع ويسجد وما ذلك نقول هذا الرجل لا تقرب هذه الصلاة لله لأنها لأنها معصية فلا يمكن أن يتقرب الإنسان إلى الله بمعصية إطلاقا فهؤلاء المشركون الذين يقولون إنما نعبدهم ليقذبون إلى الله زلفا يقول هؤلاء ضالون لأن عبادة الأصنام لا تقرب إلى الله بل تبعد من الله عز وجل أما موضوع لقائنا هذا اليوم فإننا نتكلم بما تيسر على ما سمعناه من قراءة إمامنا سورة الرحمن هذه السورة عظيمة من أعظم السور ففيها ابتدى ابتدى الله تعالى بهذا الاسم الكريم الرحمن وهو مبتدا وجمله علم القران خبر المبتدا فمن الرحمن الرحمن اسم من, من اسماء الله من اشرف أسمائه واعظمها والعجب ان المشركين ينكرونه يقول ما الرحمن ولا ندري من الرحمن حتى عند كتابه الصلح بينهم وبين رسول صلى الله عليه وسلم في الحجيبية لما قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي عليه الصلاة والسلام قال ما نعرف الرحمة ولكن اكتب باسمك اللهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب بسم الله اكتب بسمك اللهم انتبه ثم قال هذا ما قاض عليه محمد رسول الله وذكر بقيه حقيقة قال ما نقبل لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك ولكن اكتب محمد بن عبد الله فقال رسول اكتب محمد بن عبد الله ثم ذكر الشهوط انظر يا أخي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي المصلحه في أمر عظيم في عدم كتابة اسم من أسماعيل الله وفي عدم كتابة رسالته مع أنه حق ولهذا قالوا إني والله لرسول الله وإن كذبتموني تنازل عن اسم من اسماء الله وعن, وعن الإقرار برسالة الرسول عليه الصلاة والسلام كل من أجل, من أجل المصلحة ولهذا لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الحديبية بركت الناقة بركة الناقة فزجرها فلم تقم فقال الناس خلأت القصوى ينحرمت ولم تقدم فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما خلأت القصوى وما ذاك لها بخلق دافع حتى عن البهان الظلم لا حد يرى تظلم الناقة ويقال خلعت وهي ليس من عادتها ولكن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن حبسها حابس الفيت والذي نفسي بيده لا يسالوني خطة يعظمون فيها شعائر الله إلا أجبتهم عليها وفعلا هذا اللي حصل اجابهم على هذا الأمر العظيم محرس من الرحمن البسمله والثاني نحن وصله برسالة عليه الصلاة والسلام كل هذا لتعظيم حرمات الله وتعرفون أيضا أنه ذكر شروط شروط صعبة على المسلمين ومع ذلك خبلها من أعظم الشروط أن يرجع ولا يتم العمره وأن يأتي من العام القادم وأن لا يبقى إلا ثلاثة أيام وان من جاء منهم مسلما رددناه اليهم ومن, ومن ذهب منا لا يردونه ما تقولون بهذا الشرط ظاهره الحيف والجوع كيف نقول من جاء منكم مسلما رددناه اليكم ومن جاءكم منا لا تردونه ولهذا حاول عمر بن لله رضي الله هذا الشرط وناقش الرسول عليه الصلاه والسلام وقال يا رسول الله الا اسمع الحق وعدونا على الباطل قال بلى قال فلم نعطي الدنيه في ديننا قال اني رسول الله ولن اعصيه وهو ناصري فدل هذا على ان الشروط هذه كانت باقرار من الله عز وجل ثم ذهب عمر الى ابي بكر لأن أبا بكر أخص الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي اتخذه خليلا ولم يتخذ نعم وهو الذي قال عنه لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر ذهب إلى أبا بكر يناقش أبا بكر فكان جواب أبا بكر رضي الله عنه كجواب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سواء بسواء فكتبت الشروط وقال النبي صلى الله عليه وسلم مدافعا عن هذا الشرط استقيل أما من جاء منهم مسلما فرددناه إليهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا وأما من ذهب منا إليهم فلا الله لأن من ذهب من المسلمين إلى الكفار يعني أنه يختار اختار الكفر على الإيمان لكن من جاء منهم مسلما ثم رددناه فإنه سيجعل الله له فرجا ومخرجا ووقع الأمر كذلك ما الذي حصل بعد هذا قصه ابي بصير رضي الله عنه حين جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما فالحقت به قريش رجلين يطلبان من الرسول عليه الصلاه والسلام فلما وصل المدينه واذا برجلين يلحقان فطلب من الرسول عليه الصلاه والسلام ان يرده اليهما وقال للرسول الشرط الشرد يا رسول الله أو قال الشرد يا محمد رده إليهم لما رده إليهم ورجع به إلى مكة في أثناء الطريق جلسوا يطعمون فأخذ سيف واحد منهم وجعل يمدح السيف بعد أن سله جعل يمدحهم ثم ضرب به رقبة صاحبه ولما فعل هرب هرب صاحبه الذي لم يقتل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فذهب أبو بفضلين بأثره حتى بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن الله تعالى قد أبرأ ذمتك إنك اعطيتني إياهم ولكن الله أنقذني أو كلمة نحوها فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب لو يجد من ينصره فعرف أبو وصير أن الرسول سيرد مرة ثانية فخرج من المدينة ونزل في سيف البحر على جاده قريش إذا ذهبوا بعيرهم إلى الشام راجعين إلى مكة فصار كل ما أتى, أتى هي من قريش أخذها لأن قريش في ذلك الوقت كانوا حربيين بالنسبة لهذا الرجل وإن كان بينهم وضع رسول العهد لكن هذا الرجل عد إليهم فسمع به أناس من الصحابة في مكة فخرجوا إليه واجتمعوا حتى كان عصابة في النهاية رضخت قريش وقالت يا محمد كف عن هؤلاء وردهم فرجعوا إلى المدينة فالمهم على أننا نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يمكن أن يدع شيئا تعظم فيه حرمات الله إلا فعله وأن أسعد الناس بالشفاعته من من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فنسال الله سبحانه وتعالى ان يدخلنا في شفاعته وان يسقينا من حوضه وان يجمعنا به في جنات النعيم يقول الله عز وجل الرحمن والرحمن اسم من اسماء الله وكل اسم من اسماء الله فانه يتضمن صفه من صفات الله كل اسم من اسماء الله يتضمن صفه من صفات الله وليس في اسماء الله ما لا يدل على صفة اطلاقا لكن اسماء المخلوقين هل تدل على الصفات لا قد يقال هذا عبد الله وهو من اكثر عباد الله ليس فيه شيء من صفة العبودية وقد يقال فلان اسم الصالح وهو من افسد عباد الله لكن اسماء الله لا بد أن تتضمن صفة دل عليه هذا الاسم ولذلك نقول كل اسم متضمن لصفة وليس كل صفة متضمنة لاسم، وبهذا نعرف أن الصفات أوسع من الأسماء إذ قد يوصف الله عز وجل بصفة ولكن لا يشتق منها اسم لله لكن كلما وجدت اسما فانه متضمن للصفات. مثلا الرحمن متضمن لإيش للرحمن السميع للسمع البصير للبصر الحكيم للحكمة وهل المجرى ولذلك غلط المعتزلة الذين يقولون إنهم عقلاء خالفوا العقل في قولهم إن أسماء الله مجرده عن الصفات. فقل كيف يمكن أن يوصف السميع أن يسمى السميع ولا سمع له هل هذا معقول ابدا ليس معقول نطقا ولا معقول عقلا الرحمن من رحمه الله عز وجل ما نراه من النعم الكثيره واندفاع النقم فكم لله علينا من نعمه وان تعود نعمه الله لا تحصوها كلها من اثار رحمته المطر من رحمته نبات الارض من رحمته الامن من رحمته الرخاء في العيش من رحمته وما بكم من نعمة فمن الله علم القرآن بدأ بالعلم قبل ذكر الخلق لأن الإنسان بلا علم ليس بإنسان علم القرآن خلق الإنسان فبدأ بالعلم ولم يذكر إلا تعليم القرآن لأن تعليم القرآن أفضل تعليم افضل من اي تعليم كان جميع العلوم بالنسبه لعلم القران ليس بشيء كعلم العجائز بالنسبه لعلم العلماء بل اعظم فالقران هو كل شيء اذا وفق الله العبد لتعليمه نال سعاده الدنيا والاخره اذا عمل به الذين اتيناهم الكتاب ياتونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به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 يبتدع القرآن بإيش يعني أول القرآن ما هو ها السعادة انتظر بارك الله فيه ليش أنا أقول يبتدع بالفاتحة وينتهي بصورة الناس استعادة هذا هو القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي قال الله عنه إنا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ولهذا لا زياده به ولا نقص هذا القران الذي نزل على محمد صلى الله عليه واله وسلم تلقاه الاصاغر عن الاكابر وسيبقى باذن الله على هذا الى ان ياذن الله بخراب العالم فاذا ادى الله بخراب العالم فانه ينسى من المصاحف ويزع من الصدور اذا اعرض الناس عنه اعراضا كليا حينئذ لا يبقى ليس من الحكمة أن يبقى بين قوم لا يقدرونه قدره فينزع إذن نقول القرآن هو أشرف علم يتعلمه الإنسان ولهذا لم نذكر سواه لأنه أشرف العلوم وفي البارحة حذتكم حثا حثيثا على تعلم القرآن حفظا ويعني تلاوة ومعنى وعملا وذكرت لكم أن هذا هو عمل الصحابة كانوا لا يتجاوزون العشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل خلق الإنسان الإنسان هنا مفرج لكن مراد به العموم لأنه اسم جنس والإنسان هو البشر وأول ما خلق الله, البشر أو أول ما خلقه الله من البشر هو آدم عليه الصلاة والسلام ولم يذكر خلق غيره لأن أشرف المخلوقات جنسا هم البشر من حيث الجنس لا من حيث الأفراد لأن بعض البشر أخصوا من الانعام قال الله تعالى إنهم إلا كالنعام بل هم اضل سبيلا لكن البشر من حيث الجنس هو أفضل أجناس المخلوقات علمه البيان يعني علم الإنسان البيان ما معنى البيان البيان التعبير عما في نفسه ولهذا نجد أن الإنسان هو الذي يعبر عما في نفسه بعبارة واضحة بينه فان قال قائل هل البيان مختص باللغه العربيه بمعنى ان من ليس ينطق العربيه فليس عنده بيان الجواب لا بيان كل قوم بلغتهم وعلى حسب ما يفهمونه قال الله تبارك وتعالى وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فالبيان في اللغه العربيه أو البيان عند العرب هو النطق باللغة العربية الفصحى البيان عند غير العرب على حسب لغتهم ولذلك نجد أن من الناس من يقوم خطيبا في الناس ثم يسحرهم بخطته يتحولون من الرأي الذي كانوا عليه والذي أراد هذا الخطيب أن يمحوه, أن يمحوه من نفوسهم يتحولون إليه بسبب البيان وفي الحديث إن من البيان لسحرا وإن من الشار لحكمة الشمس والقمر بحسبان إلى آخر ما ذكره في هذه السورة وفي النهاية قال ولمن خاف ما قام ربه جنتان وذكر الجنتين ثم ذكر جنتين أخفيين وقد اختلف العلماء أيهما أفضل الجنتان الاوليان أو الأخيان والصواب أن الجنتين الأوليين أفضل إذا تدبرتها وجدت فيهما من كل فاكهة زوجان وفي, الأ... و... وفي الأخيين فيهما فاكهة ونخل ورمان أيهما أعم الأولى فيهما عينان تجريان وهناك فيهما عينان نظاختان والنظف أقل من الجريان فيهما فيهن قاصرات الطرف وهناك قال فيهن حور مقصورات الخيام وفرق بين قاصرات الطرف والمقصورات قاصرات الطرف يعني ان ازواجهن لا ينظرون الى غيرهم تقص طرف زوجها عن غيره لانها قد ملات قلبه سرورا وملات بصره نظرا أما هناك مقصورات في ومع هذا نقول إن الحور المذكورات في الأوليين والاخريين هم أوصافهم للجميع ولهذا تجد فيهما عينان تجريان فيهما عينان الضخة فيهما من كل فاكهه زوجان فيهما فاكهه ورمان كلها بنفس تثنية فيهما فيهما لكن لما تكلم عن الحور قال فيهن فاتى بالجمع فيستفاد منه والله أعلم أن هذه الأوصاف أوصاف, أوصاف الحور العين ثابتة في كل من الجنتين واخر الأمر قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام وقال في أثناء السورة كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وهنا نسأل أهل النحو لماذا قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال وقال تبارك اسم ربك ذو الجلال نعم كيف في قوله كيف الصف ل... ل... لربك وهي ذو ويبقى وجه ربك ذو الجلال الصفة لوجه ووجه مرفوع لانه فاعل طيب وتبارك اسم ربك ذو الجلال الصفة لرب وهو بالإضافة مجرور بالإضافة فكانت الصفة ذي ولم تكن ذو الصفة لماذا لأن الموصوف بالجلال والإكرام هو, اسمه هو وجه الله عز وجل أما اسمه فوسم ليس ذا الجلال ولا ذا الإكرام الإكرام ذو جلال والإكرام هو الرب ووجه الرب وفي الآية ويبقى وجه ربك إثبات صفة من صفات الله وهي لخ. قم الوجه لله عز وجل هل في آيات أخرى تثبت وجه لله فيه ولكن لا تذكر طيب آفة العلم النسيان إسرح نعم قول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه إسرح في آية ثالثة جل اثنين ساينما سولف فسمو فأين ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله طيب هذه آيات القرآن الكريم والحكم يثبت بخبر واحد عن الله عز وجل أو عن الرسول عليه الصلاة والسلام فكيف إذا تكرر ومن هنا نأخذ إثبات صفة وجه الله إثبات الوجه صفة لله عز وجل وهذا الوجه هل يمكن ان يكون مماثلا لأوجه المخلوقين لا لقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولانه باتفاق العقلاء اذا اشترك ثاني في اسم فانه لا يلزم تماثل المسمى يعني الاشتراك في الاسماء لا يلزم منه تماثل المسميات كلام معلوم ولا غير معلوم الاشتراك في الاسماء لا يلزم منه تماثل المسميات لان نعلم نعلم ان للفرس وجها وللبعير وجها هل يمكن ان يكون هذا مثل هذا حسب الواقع لا لكن لو شاء الله لكان سواءا اذا قاعده مفيده في الاسماء والصفات لا يلزم من الشراك من اشراك بالاسماء ايش تماثل تماثل المسميات اذا نقول الله وجه يليق بجلاله ولا يشبه اوجه المخلوقين طيب ولاننا فسر على هذا حتى ناتي على الاسئله حتى تشرق الشمس نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير أخوة الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الله يقول ماذا يستحبه عند زيارة القبور نعم. وزيارة القبور نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر دفعا للشرك فلما رسخ الإيمان في قلوب الناس أمر بها قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة وفي لفظ تذكر الموت فإذا زار الإنسان القبور فليزرها متعظا لا عاطفة يعني بعض الناس يزور القبر قبر أبيه قبر أمه عاطفة وحنان محبه وهذا وان كان من طبيعه البشر لكن الاولى ان تزورها للعله التي ذكرها النبي عليه الصلاه والسلام وهي تذكر الاخره تذكر الموت هؤلاء الذين في قبور الان هم كانوا بالامس مثلك على ظهر الارض والان اصبحوا في بطونها مرتهلين باعمالهم لا يملكون زياده حسنه ولا ازاله سيئه فتذكر وهل بينك وبين هذه الحال هل بينك وبينها مدى معلوم؟ أسألكم هل بينك وبين أن تكون في القبر مدى معلوم؟ لا لأنك لا تدري متى يبتئك الموت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: نوشك أن يأتيني داعي الله فأجيب, فأجيب. الإنسان لا يدري متى يموت. فإذا تذكر يا تذكر أليس من الناس من خرج لعمل حاملا حقيبته ورجع محمولا ميتا أليس كذلك طيب إذن نقول تذكر الموت تذكر الآخرة فهذا هو المطلوب من زيارة القبور طيب لو قال قائل هل للدعاء عند القبور مزية على الدعاء في غير, في غير ذلك المكان فالجواب لا ومن قصد القبور ليدعو الله عندها فقد ابتدع وأخطأ لأن أقرب مكان يجاب فيه الدعاء هو المساجد قلت الله أما القبور فلا فإذا كان هذا هو حال القلب عند الزياره التذكر فماذا يقول باللسان يقول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم السلام عليكم دار قوم المؤمنين وان إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقيمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتلنا بعدهم واغفر لنا ولهم وينصرف وأما ما يوجد الآن من كتيبات تقال عند أذية البقيع فكلها بدعه إلا ما وافق السنه ولا ينبغي أن يتعب الإنسان نفسه بشيء لم يرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقصد التعبد به لله لأنه إذا فعل ذلك فإنه لا يزداد من الله إلا بدع إلا بعدا. الله خير السائل يقول. يحتج بعض من يطلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قولهم أن الأنبياء أحياء في قبورهم وأن موسى قد رعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن موته صلى الله عليه وسلم ليس كموت جميع الناس كيف الرد عليهم الرد عليهم سهل الرد عليهم بان النبي صلى الله عليه وسلم ميت بلا شك بقول الله تعالى إنك ميت وانهم ميتون ولقوله تعالى وما محمد الا رسول قد خاف من قبل الرسل افان مات او قتل انتبه انتبه, انتبه, انتبه. افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم وبان الصحابه اجمعوا على انه ميت وغسلوه وكفنوه وجفنوه وهل يمكن ان يجمع الصحابه على ذلك نبيهم وهو حي سبحان الله هذا لا يمكن ولا المجانين يفعلون هذا اذا هو ميت بلا شك ولكن هناك حياة اخرى حياة برزخيه تثبت للشهداء والانبياء من باب اولى قال الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتم. بل أحياء عند ربه أحياء عند الله عز وجل من هذا الدنيا يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يحقبهم من غذب إلى آخر الآيات فهذه حياة برزخية علمها عند الله لا ندري كيفيتها ولهذا لا يحتاج فيها الميت إلى هواء ولا إلى ماء ولا إلى طعام ولا غير ذلك فهذا هو جواب على على هؤلاء الذين يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره نحن نقول نعم هو حي لكن ليست كحياة الدنيا التي يمكن الإنسان فيها أن يعمل وأن يطيع وأن يركع ويسجد إلى اخره أما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لموسى فهي أيضا من الرؤيا التي لا نعلم كيفيتها راه يصلي في قبره لكن لا ندري كيفيه ذلك ونحن الان نشاهد في رؤية المنام نشاهد بعض الاموات وهم يتطوعون لله عز وجل ربما تشاهد اباك او اخاك او أحد من اقاربك في المنام يصلي وهو ميت فهذه المسائل امور غيبيه لا يحكم الا بحكم الاحياء ومن المعلوم أنه في حديث النعراج أن الأنبياء أجمعوا للرسول عليه الصلاة والسلام وصلى بهم إماما فهل نقول إنهم في تلك الحال في حال في الدنيا قبل أن يموتوا لا هذه امور غيبية ليس لنا أن نقول أو نعتقد إلا ما جاء به الشرح فقط جزاكم الله خيرا. السائل يقول ما حكم الذين يدعون امام القبور ويستغيثون بالاموات ويذبحون لهم هل مثل هؤلاء قد قامت عليهم الحجه ام هم كفار اما الذين يدعون عند القبور يدعون الله عند القبور وهم يدعون صاحب القبر فهؤلاء ليسوا مشركين لانهم يدعون الله لكنهم مبتدعون حيث ظنوا أن الدعاء عند قبور له مزية لكن لا يكفرون وأما الذين يستغيثون بالاموات، فيقول يا ولي الله أو ما أشب ذلك أغثني أو ارزقني أو أعطني فهؤلاء مشتكون مشتكون شركا أكبر ينطبق عليهم قول الله عز وجل إنه من يشتك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومواه النار وما للظالمين من أنصار واننا ننعى إلى هؤلاء عقولهم ننعى إليهم عقولهم كيف يدعون ميتا هامدا لا يستطيع أن ينجي نفسه فيسألونه الغوث ولهذا لا يجوز الاستغاثه بالأموات مطلقا بل يشرك أكبر ولا يجوز الاستغاث بالأحياء فيما لا يقدرون عليه وأمل استغاث بالاحياء الحاضرين فيما يقدرون عليه فلا بأس به وقد قال الله عن موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه كذلك الذين يذبحون للأموات تعظيما وتقربا اليهم هم مشركون ايضا شركا اكبر مخرجا عن المله لقول الله تبارك وتعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له فاذا كان محياك ومات ومماتك لله لا احد يحييك ولا احد ييؤتك الا الله عز وجل فكذلك عبادتك الصلاه والنسك لله عز وجل فكما أن هؤلاء المقبورين لا يحيونك ولا يموتونك فكذلك لا جوز أن تجعل لهم من صلاتك شيئا أو من نسكك شيئا يعني لا جوز أن تصلي لصاحب القبر ولا أن تذبح لهم فإن فعلت فإنك مشرك شركا أكبر مخرجا عن الملة ومن ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبر فقال فيما رواه مسلم عن بمرصد مرسد الغنوي لا تصلوا إلى القبور يعني لا تجلها بينك وبين القبلة ولا تجلسوا, ولا تجلسوا عليها والمراد هنا الصلاة مهل للقبور الصلاة إلى القبور وهي لمن لله لكن جعل القبر بينه وبين القبلة أما الصلاة للقبور فهذه شرك وأما قوستائل هل هؤلاء يكفرون وقد قامت عليهم الحجه او لا فهذه مساله نسبيه من الناس من تكون قد قامت عليه الحجه ومن الناس من لا تكون قامت عليه الحجه لكن من قامت عليه الحجه حكمنا بشركه وكفره بعينه ومن لم تقم عليه الحجه حكمنا بان هذا الفعل شرك وكفر ولكن لا ينطبق على كل انسان لان الله تعالى يقول رسلا مبشرين ومنذرين إيش؟ لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فلا بد من بلوغ الرساله على وجه مفهوم وحينئذ تقوم الحجة وإذا أشرك الإنسان بعد قيام الحجة عليه بأن هذا شرك حكمنا بشركه وكفره ولهذا يتوهم بعض العامة أو بعض طلبة العلم ايضا أننا لا نحكم على شخص بعينه بكفر أو شرك بل نقول فعله شرك وفعله كفر وهذا غلط غلط عظيم لأنه يلزم من هذا أن جميع المشتكين الذين قاتلهم الرسول لا نحكم بشركهم باعيانهم بل نقول من انطبق عليه الوصف الذي, علق، الذي جعله الشارع شركا أو كفرا فإنه نحكم بكفره بعينه نعم جزاكم الله خيرا سائل يقول هل صدرت فضيلة شيخ منكم فتوى بانه لا يجوز للمرأة المسلمه أن تذهب إلى الطبيب وإن كان مسلما حتى وإن اضطرت للذ... للذهاب لطبيبة كافرة لم تصدر منها هذه الفتوى وذهاب المرأة للطبيب عند الحاجة لا به لكن بشرط أن يكون معها محرمها بحيث لا يخلو بها الطبيب وإلا فإنه لا شك أن المرأة إذا احتاجت إلى أن يعالجها الرجل فإنه لا لا نقول أن هذا حرام وما أكثر ما ينسب إلينا فنصره أن يعين العلم على الجهال نعم. جزاكم الله خير رسال يقول هل يجوز للمراه الجلوس في المسجد وهي حائض او نفاسه من اجل طلب العلم لا يحل للمراه ان تمكث في المسجد وهي وهي حائض ودليل ذلك حديث ابن عطيه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم امر النساء ان يخرجن لصلاه العيد حتى العواتق وذوات الخدور واللاتي لم يكن من عادتهن الخروج أمرهن أن يخرج لكن تقول وأمر الحيض أن يعتزل المصلى يعني مصلى العيد وهذا يدل على أن الحائض لا يجوز أن تمكث في المسجد ولو للدعاء ولو لطلب العلم. ثم إننا في وقتنا الآن يمكن للمراه الحائضة أن تكون خارج المسجد وتسمع ال... تسمع ال... ال... الكلام بواسطه مكبر الصوت نعم لو اضطرت الى, الى, الى دخول المسجد فلا بأس مثل ان تكون امرأة حائض حائضا واهلها يريدون الدخول للطواف بالكعبة والسعي و و ولو ولو مكتت تنتظرهم في المسعى لضاعت عنهم وتريد ان تدخل معهم من اجل ان لا تضيع فهذا ضرورة ولا بأس به نعم جزاكم الله خير السائل يسأل عن زياره النساء من قبر الرسول صلى الله عليه وسلم نعم ماذا تقول فيها السؤال موجه لك الان أمد لا قول لي في حضراتك لا, حضر لا أنا ضعوت منك ان تقول نعم هذا السؤال غير مقصود يقصد به طرد النوم عنك <تصفيق> استرح عقول في في هذا الجواب ولعل لا أحدكم يجيب تفضل نعم زيارة المرأة للمقبرة محرمة لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعن زائرات القبور واللعن هو الطرد والابعاد عن رحمة الله ولا لعن على فعل إلا من كبائر الذنوب ولهذا قال العلماء كل ذنب كانت عقوبته اللعنة فهو من كبائر الذنوب يبقى علينا زيارة النساء لقبل الرسول صلى الله عليه وسلم يرى بعض العلماء أنه لا بأس أن تزور المرأة قبر الرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم لأن زيارتها لقبره ليست زياره حقيقيه كيف ذلك؟ القبر محاط بجدران منفصل حتى لو وقفت عنده تريد الزيارة فهي لم تزور القبر بينها وبين القبر كما قال ابن القيم أحاطه بثلاثة جدران بينه وبينه جدر وليست التي تقف على القبر بدون أن يحول بينه وبينه شيء ولهذا استثنى بعض العلماء هذه الزيارة وقال إنها حقيقة ليس الزيارة لأن المرأة لا تباشر القبر ولكن لا شك الاحتياط والأولاء ألا تزور ونقول للمرأة هوني عليك إذا قلت السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فهناك أمناء ينقلون هذا السلام إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن تسيمك يبلغني أينما كنتم فهي وإن كانت في أبعد ما يكون عن القبر إذا سلمت على الرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم فإن السلام يبلغ. فلتهون على نفسها ولتعلم أنها والحمد لله لم تحرم الخير نعم. الروضة الروضة ما فيها زيارة الروضة قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومن بني روضة من رياض الجنة وهذا عام للرجال والنساء نعم جزاكم الله خير ويقول هذا السائل نرى بعض الناس في هذا المسجد يقف مستقبلا نتمنى مستقبلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم من اي مكان في المسجد فهل هذه الصفه مشروعه لكن لماذا يقف مستقبل القبر يعني الدعاء يسلم نعم اذا كان يريد بذلك ان يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم نقول اذن من القبر فان زياره القبر لا بد فيها من الدنو واذا كنت تريد ان تدعو هو على قسمي الأول أن توجه الدعاء للرسول عليه الصلاة والسلام فهذا شرك أكبر يخرجك من ملة الرسول عليه الصلاة والسلام أو أن تدعو الله متوجها للقبر فهذا بدعة ووسيلة إلى الشرك ويا سبحان الله هل من المعقول أن تنصرف عن بيت الله عز وجل إلى قبر الرسول اجيبوا ايهما افضل بيت الله الذي يجب على كل مسلم ان يتجه اليه في صلاته او قبر الرسول لا شك ان بيت الله افضل افضل بقعه على وجه الارض هو بيت الله عز وجل الكعبه فكيف يليق بك وانت تدعي انك تعبد الله ان تتوجه بدعائك الى قبر الرسول عليه الصلاه والسلام دون ان تتوجه الى بيت الله هذا من السفع وهذا من إضلال الشيطان لبني آدم وإغوائه إياهم وإلا فمن مجرد أن يفكر الإنسان بقطع نظر عن الدليل الشرعي يعلم أن هذا ضلال وسفة حينئذ نقول الواقف على هذا الوجه يريد التسليم على رسول صلى الله عليه وسلم ماذا نقول له نقول اندفع قف على القبر الواقف على هذا الوجه يدعو الله عز وجل متوجه للقبر نقول هذا بدعة ووسيله للشرك وخطأ في ال... وضلال في, في الدين وسفهم في العقل لأن توجهك إلى بيت الله أو لا من توجهك إلى قبل الرسول عليه الصلاة والسلام ثالثا إذا كان يتوجه هذا التوجه ليدعو الرسول فهو مشرك شركا أكبر يخزجه وعملة الرسول عليه الصلاة والسلام نعم فالاقسام اذا كم كم اقسام يا جماعه تفضل ثلاثه اول قصد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فهو شرك ان قصد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فهو شرك اكبر يخرجها من قبل المله نعم ده هو دعاء نعم نعم ان قصد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم قلنا الى احسنت بارك الله فيه نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول ما بالنا نتخذ من قبل الرسول مسجدا ما بالنا نتخذ من قبل الرسول مسجدا هل اتخذ المسجد من قبل الرسول هذا سؤال تلبيس وتشبيه على الناس يريد هؤلاء القوم الذين يبنون المساجد على قبورهم او يدفنون موتاهم في مساجدهم يريدون ان هذا العامة ان قبر الرسول عليه الصلاة والسلام منفرد في حجرة منفصلة فالمسجد لم يبنى على قبر الرسول لا شك توافقون على هذا مسجد الرسول لم يبنى على قبره لان المسجد سابق سيش القبر الرسول صلى الله في المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد اليس كذلك طيب اذن انتفت الشبهه المسجد لم يبن على القبر والرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد وانما دفن في حشره عاشر رضي الله عنه ثم لما زيد في المسجد في عام 94 هجرية أدخلوا الحجرة ولعل هذا من نعمة الله عز وجل لأن وجودها في المسجد أحمى لها مما لو كانت خارج المسجد وأحمى للأمة من الشرك مما لو كانت خارج المسجد ولهذا تقول عائشة لما ذكرت بناء الأمم السابق على ببوريان بيائل قالت ولولا ذلك لو ابرز قبره غير انه خشيا اي أن يتخذ مسجدا وعلى هذا فلا شوفه في ذلك اطلاقا لا شوفه في ذلك والامر واضح عند وليده ولهذا نرى المسلمين منذ ادخلت الحجرة في المسجد الى اليوم نراهم تقر ذلك إنه. جزاكم الله خيرا سائل يقول الذي يريد ان يجلس بعد الفجر لي... الذي إيش؟ الذي يريد ان يجلس بعد صلاه الفجر ليذكر الله جل وعلا حتى تشرق الشمس اذا تحرك مكانها عليه حرج نعم اولا الحديث انه اذا جلس في المصلاه يذكر الله فاذا طلعت الشمس صلى طلع ركعتين فكانت عدله عمره وحجة في نفسي منه شيء هل وصحيح أو صحيح لكن ثابت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس حتى تطلع الشمس حسنا إن حتى ترتفع ويزول عنها الصفرة وعلى كل حال إذا قدرنا أن الحديث صحيح فإنه يقول فيه مصلاح هل مراد مصلاه الذي هو جالس فيه او مصلاه مكان الصلاة وعم من ذلك لا شك ان بقائه في مصلاه الذي صلى في الفجر او لا الا اذا كان هناك حلقة علم يقوم اليها يستمع العلم فان طلب العلم افضل من صلاة التطور قال لمن رحمد رحمه الله العلم لا يعدله شيء وقال تذاكر ليلة أحب إلي من إحيائها لكن المراد العلم الذي يقصد به الإنسان رفع الجهل عن نفسه وعن أمته وحماية الشريعة والعمل بها والدعوة إليها جزاك الله خيرا والخلاصة الآن في الجواب أن نقول بقاؤه في مكانه أولى لكن لو قام منه من أجل السماع علم أو قام منه لي ليتمشى خوفا من استلاء النعاس عليه فإننا نرجو أن يكون له الحظ في هذا في ذلك نعم الله سأل يقول قد ذكرتم بالأمس شيخ جواز شراء الجواري إذا كان ذلك بسبب مشروع ولم تذكروا هذا السبب ليش ذكرتم البارح يقول جواز شراء الجواري الإماء إذا كان ذلك بسبب مشروع نعم البارح عندما قال <تصفيق> نعم إذا كان الرق ثبت بسبب شرعي بطريق شرعي وذلك لأنه يوجد ناس يبيعون بناتهم يوجد ناس يبيعون بناتهم فهل إذا باعوهن يكون أرقاء لا يوجد ناس يسرقون البنات ويبيعون هن. هل يكون هذا طريقا شرعيا لا فالطريق الشرعي أصله هو أن المسلمين إذا قاتل الكفار وغلبوا عليهم واستولوا على أهليهم صار النساء سبيا وكنا أرقاء بهذا السبي أي نعم يقول السائل هل يصح اثر ابن عباس في نزول, في نزول القرآن إلى السماء الدنيا جملة واحدة ثم نزوله وبعد ذلك مفرقة الله أعلم إن الذي دل عليه القرآن أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بالقرآن ويتلقاه جبريل منه ثم ينزل به على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولهذا نجد في القرآن التعبير بصيغة الماضي عن أمر وقع مثل قد سمع الله قول التي تجادلك لو كان الله تكلم بهذه الكلمة قبل أن يحدث ما حدث لكان هذا إخبار عن شيء مستقبل بلفظ يدل على المضي فقد سمع تدل على أن هذا المسموع قد وقع وأن الله تكلم بذلك بعد وقوعه قد نرى تقلب وجهك في السماء وإذا غدوت من أهلك تحبوا الممين ما قادر القتال وآيات كثيرة كلها تدل على أن الله تكلم بالقرآن حين إنزاله لأن الله يتحدث عن أمور وقعت سابقة على إنزال القرآن وهذا يدل على أن الله يتكلم به إذا أراد أن ينزله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشيخ ما هو الضابط في خروج المسلم من دائرة أهل السنة والجماعة ما هو الضابط في خروج الإنسان من البيت إنسان في بيت فما هو الضابط في الخروج السؤال عندك إنسان في البيت ما هو الضابط في خروجه من البيت هذا هو السبب يخرج لشغل لبعس هذا السبب الضابط أن يخرج من الباب ولا لا إذا خرج من الباب قل خرج من البيت أسرة فالضابط اذا في الخروج عن أهل السنه والجماعة أن يخرج عن طريقهم هذا الضابط في أسماء الله وصفاته في القدر في كل شيء يخالفهم في العقيدة فمثل إذا قال أنا لا أثبت من صفات الله إلا ما أثبته عقلي ولن يثبته عقلي من الصفات هي سبع أو عشر, أو عشر أو عشرين أو ثلاثين هل خرج عن طريق هذه السنة؟ أجيبه لماذا؟ لأن أهل السنة يثبتون كل ما أثبته الله لنفسه من الصبات طيب لو قال في القدر إن الله سبحانه وتعالى لم يخلق أفعال العباد ما خلق؟ إنما يخلق أفعال نفسه فهو خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم لكن لا يخلق ركوع الإنسان وسجوده خرج عن دائره أهل السنة ولا لا خرج لا شك لأن أفعالنا مخلوقة لله عز وجل قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا وأفعالنا من صفاتنا وإذا كانت ذواتنا مخلوقة لله كانت صفاتنا كذلك مخلوقة لله أظن جاءوا الصلاة الصلاة يكون هذا آخر سؤال السائل يقول هل يصح قولنا يا ساتر وهل الساتر صفة أو اسم من اسماء الله الساتر صفة من سبات الله صفة من سبات الله ولا أعلم بأسا فيما إذا قال يا ساتر استر علي لأن الساتر على الإطلاق هو هو الله عز وجل لكن بدلا من ذلك يقول يا رحمن استر علي لان الرحمه حامه شاملة لكل ما يحصل به المطلوب ويزور به المرهوب رجل, رجل توفي عن امراه وهي حامل وانجبت بعده بنت وبعد مده تزوجت المراه برجل اخر وكان الزوج الاول المقدم معروضا يطلب فيه عاده وبعد مده طويله من موت الرجل الاول وزواج المراه أتت العاده السؤال هل المرأة تارث من هذه النقود المذكورة أم لا سأجيب عما يتعلق بي من هذا السؤال وهو طلب العاده هل يجوز للإنسان أن يرفع إلى الحكومة طلب عادة أو لا يجوز الجواب لا يجوز إلا إذا كان محتاجا لقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب ما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذ وهذا يدل على أنه لا يجود السؤال فلا يجوز الإنسان أن يقدم طلبا من الحكومة أن تصف له شيئا عاده أو غير عاده إلا إذا كان محتاجا وإلا فليتنزح عن ذلك أما هل يكون للبنت التي مات أبوها وهي حامل أو لا يكون فهذا يرجع إلى القضاء وليس إلى الفتوى وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب